شوهس وانت عظا از جن مثل الحمام ورب جن حيل مثل الحمام همره شاقه على جن حوطين leh ya ana ريت شفت يمسارك لو يمناك تضل حتى القلم بالشعر ينخاق تضل حتى القلم قلم روحي عجز يوصف غرامي قلم روحي عجز يوصف غرامي راجعني يا ظلم الفرح ما ما انا شوقي au tena hapa واتمن خيالك كل الجروح يا نسمة سعادتك تسبق النوح يا نسمة سعادتك تسبق النوح هي حبك يرسم وجه ابتسامة هي حبك يرسم وجه ابتسامة <تصفيق> عميل عميل عميل يا جنن روحي يا وصفي من عماس نبض قلبو كل مره يا ليل بكل حرف كاتبلك اشتاق صفت روحي قصيده بحبر نشواك ليل بكل حرف كاتبلك اشتاق لو ما يهون فراق لو تدري العمر ما يهون فراق يخيم يا دمر بعدك ظلام يخيم يا ربعتك ظلام و جن ريت هذا من روحي هذا من مك نسك وختام ومو نسك فقط نسك وختام يا ابن حلال يا ضمن اثنين على مثل الحمام يا وصف كنت كلمات الشاعر الحسيني احمد جمعه اداء الرادود الحسيني نذير الرماحي الهندسه الصوتيه لؤي البغداد الاشراف العام قاسم المالكي